وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي يُؤْعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِمَّا إِنْ غَيْرِ آسِنَ وَأَنْهَارٌ مِنْ اللَّبَنِ الَّتِي تَغْيَرْ الطَّعَمُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ الْلَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسِلٍ مُصَفَّىٌّ